وكل بلعة ضلاله وكل ضلالة في النار دشتنا ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لشر حقاية فرمي وهو من الإيمان بالله إلى آخره هذا شروع في التفصيل هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال ومن هنا للتبعيض ومن يقول الإيمان بالله للتبعيض ليس للجنس والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول يعني في الأصل الأول الإيمان بالله الذي هو أعظم الأصول وأساسها وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره. وقوله من غير تحريف من غير تحريف جار ومجرور متعلق بالإيمان قبله يعني أو أو إيمان من غير تحريف يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه. بمشي وعزاء إيمان بخو. نك. والله هك هموما لما صلوا هموما لعقيدة إيش؟ أي كم كم عقيدة؟ كم القبيلة بعرض خارجنا؟ يعني شيء. قبيلة الشرب كي أي شيء يعني. والله مني شاء الله ربوب يوالله واسمع وصفه. هاي يا أخ وأزواجنا. والله الإيمان بالله من غير تحريف إلى آخره أوanic لعقيدة أهل السنو جمعها هنا بعرض أو إلى ملائكة هاتوباور بيتي أو إلى كتبها هاتوباور بيتي وهروها باقيات إيمان من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله <تصفيق> يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخال من كل هذه المعاني إثباتا بلا تمثيل إثباتا بلا تمثيل يعني إثبات أسماء وصفات أكيد بالام تمثيل صفات اسماء صفات نافي تمثيل صفات الله تعالى, تعالى. بصفات المخلوقين يعني عندك معطلاه يعني عندك الصفات اكنت الصفات اكنت تعطين صفات اكن باهل السنه والسلف فعلا مجسمه نفي أكين بلا تعطيل وسط لبين خراق يعني نفي شاكين نفي أكين من غير تعطيل أو أنك معطلا نفي مطلقك أو أنك مجسما مشبهما يمثلون التمثيل المطرق يشبهون التشبيه المطلق إثبات أكين من غير تمثيل وتشبيه ونفي شاكين من غير تعطيل وتحريف بويا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 عن وجهه حرفا من باب ضربه يعني حرف يحذف حرفاً من باب ضربه في الوزن اذا املته وغيرته اش هيك تماشى حرفت الشيء عن وجه مسوجه وجه او تحريف او اش املته وغيرته عن وجه اودي وكراستك يا اخويتي اوديوهم عشان بدي او اش او تحريف والتشديد يعني حرف تحريفا حرف يحرف تحريفا للمبالغة أو التشديد كاتو في المبالغة هذا في اللغة أما في أول اللغية وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح فلا بد فيه من قارنة تبين أنه المراد تحريف في في الكلام يعني ل يعني لمعناه مدلولة أوياك إما ليبكي يعني لايدي لا اصلي خوي لو معناه يتسارع إلى الذهن توه هادش تيجا لي كتاب معناه خوي باب معناه خوي مثلا قلم يتبادل يتسارع المعنى إلى الذهن كسر معنايك مسابقة كابو بجدنا وزينه هالكلمة هالجملة هال هالشجوب كاريني هناك معنى يتبادر يتسارع للذهن أو معنى متبادرة متسارعة كأي وين للذهن الجايجي البيت ثم معناه بجوري معناه لا لو معناه لا يدي إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ يعني هندجر هندجر كلميك بكار ديد بو معناك كأصلي معناك خيد ما بزني مثلا رأيت أسدا يرمي أسد أسدا الحيوان المفترس نعم يعني رأيت شجاعا رجلا شجاعا يرمي لذلك قريني رميها كي رميناك أسد رمينا أما هناك قرين تدل على المعنى الثاني للأول أما قيدين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 معنى أصلاً متباذركا بجوربوق معناه كتير لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال احتمال شاء أو شغل غير بلع باحتمال ليس براجح احتمال مرجوح أكرر واتكل معناه كذا أصلاً جوربوق اللي بوق معناه كتير أبي لابد ما فيه من قرينة تبين أنه يعني المعنى الثاني هو المراد المراد لا لا عبارة ابن رحمه الله خالد كانت الله معك في فرقة ناجية فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى خيام الساعة أهل السنة والجماعة شيخ ابن عثيمين رحمته خالد الله لشرح واصلية الله علم من كلام المؤلف لقصي مؤلف أول أسفاد أكين وأزانين علم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم هل كسير من مخالفي أهل السنة في العقيدة أو ناجت الناو في القناة جهة في لأهل السنة فالأشاعرة مثلا والما تريدية لا يعتبرون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب أشاعرة وما ناجلنا أهل السنة وبأهل السنة حسابناك لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها لذا على لم باب أهل سنني باش أم باب كما تعظلين أهل السنة جاء أقل هركسي يهركم لخلك لخلقك لأصلك لأصول مخالفة أهل السنة كد أو في أهل بدعا بلا باقي أصوله كان تديش موافقي أهلي سنة أما كسر لمسألك الفرعية مخالف فيك ينطع فيك لمسألك الفرعية مخالف ينكت يعني, يعني نبوة أصل بين نوتي عموما أمام أصلك للأصول أصلك للأصول عقيدة ومنهج أهلي السنة بياهر أم أصلش نهبيت هرب أهلي سنة حسبناك لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقته. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة لا ألا اهل السنه السنة سيفكم الله. سلفيون وأشعريون وما تريديون. أو إلى سر سلفروا أو إلى سر أشعرياء الراد أو إلى سر ما تريدي فهذا خطأ. نقول كيف يكون الجميع أهل سنة, أهل سنة وهم مختلفون شو يعني أهل سنة سب هل هالسيا كان النووي مختلفا وناش بأهل سنة مختلفا فماذا بعد الحق إلا الضلال يعني السدالي بمقاعدك دواء أكو إمام مالك السدالي في واقعه فما فماذا بعد الحق إلا الضلال دواي حق شيء تلب مرايتيه لم قاعدوا لم أتوقع الحق واحد لا يتعدد الحق واحد لا يتعدد يعني كانت كخلاف لبين دوستهايا خلاف لبين دوستهايا ما قد خلافك تنويع بنصوص ذلك مثلا دعاء شان من أيانة اختلاف اختلاف في طبيعي بالانغه اختلاف كان تضاد اما كدش هذا ما حق اهل السنه في صلى الله اهل يكونون وكل واحد منهم يرد على هذا لا يمكن إسأل عن مسائل فرعية لعقيدة أهل السنة بونمنا أه. تكفير ذلك الصلاة. عندي قل أهل السنة تكفيها، كان عندي قل أنا كنت تكفيها. مسألتك ولو لسبب مسألة أصلك الصلاة، لكن الخلاف فيه خلاف سائخ. مسألتك اجتهادي كافر يا كافرني. هيا لعلماء تكفيري، زور لعلماء تكفيري، زور يش لعلماء تكفيري، هناك مسألة كيش روشتوة زور طبيعي خلاف سائبة، تكفيري نكذب تبديع ناقر، تكفيري خلافك با مختلف لا يرد بعضنا على بعض تبديع وتفصيلة، برد علمي شلا سري أو غلط أو دغلاطة اما اجردي ردي ردي كثير بدينه بمعنى او انت تخطي اي كثير بكل تبديع وتفسيخ يكتر بك شلون ابي هذا مش ما اهل السنة بين سلفيون واشاعريون وما تريديون ما بي اشياء وكيف يكونون انا سنه وكل كل واحد منهم يرد على الاخر هذا لا يمكن الا اذا امكن الجمع بين ضده الا ما بي والله ندوش تجي هيك جنبيك وكو بنو مش سحيله مستحيل أن دوشة دش بيعن كوفدته. إذا وافقت بلهندوشة تي دش بيع كوفناها فنعمه حتى هرمونيان أهل السنة. وإلا فلا شك أن أحدهم هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعريون أم الماتريدية أم السلفية؟ لو سئلنا كمن أهل السنة؟ من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب سنة. فنحن نقول السلف هم أهل السنه والجماعة السلف هم أهل السنه والجماعة ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا يعني ولا ينطبق يصدق يعني ينطبق هذا الوصف وصف أهل السنه لا ينطبق إلا على أهل السلف إلا على السلف أو أهل السلف والكلمات تعتبر بمعانيها كلمة يقنع ابني نأخذ أنيبون منا أهل الحق أهل الأثر نزلم الإخوان المسلمون هما تعتبر بمعانيه أجر معانيه كاني توابع يعني فعلا واتكذبت قيديني أجرنا حرنا جلبو خذبين وشئونيا بويا الكلمات تعتبر بمعانيه فلننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة؟ بتماشين لا يمكن وكيف يمكن أن نقول هؤلاء ثلاث طوائف مختلفة ثم نقولهم مجتمعون؟ هم يعني شيء فين الاجتماع؟ كم اجتماع؟ كم فأهل السنة والجماعة إذن هم السلف معتقدا ثم المتأخر الى. يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سلم وأصحابه فإنه سلفي فليس رد الله سلعوه ابن عثيمين باوري بات تسميه سلفييني كيف يقولوني باوري بيت بلان حزبك متحزب طائفيك مبتدع جماعة الجاب كانت الحزب السلفي الجماعة السلفية خشن مبتدع ومتحزب ومتعصب وويل وويلات بين بسر أهل سنة أو مذنون أما جماعة المسلمين يا متبعي السلف منهج السلف أهل السنة والجماعة لا بد ناويان ناويان السلفيون أما قصي الشيخ ابن عثيمين بو لسل كشيخ الشيخ السلام ابن تيمير رحمة الله به لباس اعتقادات أهل السنة أمي هنا ويجح سبئه بناء غير أهل السنة نكر لا تحريف كلام بين وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال المرجوح فلا بد من قرينه تبين أنه المراد دين سب تحريف عندك مصطلحات هي زرورة بيان زانين وكيف يقول ما لشرحكا إثبات تنزيل تعطيل تحريف فأنا للمصطلحانا كيف يستمع بها الآن؟ تحريفه كبيرا إصطلاحاً بريتيبه لصرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه السياق يا القرين تحريف دوبش أما يزور آغاتاً لم تقسمتان ذات هندي الجار هنديك مؤلف تيكالو تيكالي أكاد ليرا أريد التحريف على قسمين تحريف دوبش التحريف اللفظي والتحريف المعنوي يعني تحريف هم لا لفظة هم لا معناش أكرد أم تقسيمة تقسيمك الثنائي تقسيمك الثنائي منطقي لمنطقة بيطن تقسيم ثنائي باعتبار اللفظي وغيره أبو تتع تحريف لفظي وغير لفظي يعني معنوي ولفظي لفظي سيا تحريف بالشكل تحريف بالشكل فبس للشكل أوي كحروف ندى وذلك كقراءة بعضهم لقوله تعالى وكلم الله موسى تكلما يعني وكلم الله موسى الله لفظ الجلالب كي تفعل به يعني موسى كلم الله أقل أميك نحيث من حيث الشكل أو كتفاعلي تكلم بيته موسى مفعول به كقصير لقال الله وكلم الله موسى تكلي بنصب لفظ الجلالة ليكون المتكلم هو موسى عليه السلام لله تعالى هذا تحريف بالشكل لفظية أوجه إعراب حركات إعرابية قوري وتحريف بزيادة حرف تحريف بالشكل لي تحريف بحروف وذلك كتحريف استوى إلى استولى استوى إلى استولى حن لا لا علماء بوانون تحريفي أم تحريفي استواب واستولى بالتحريف اللفظي حسابنا شن كهيج كسيجناها تولا مبتدئ عبلا استوى استوى يعني يقرأه يقرأه يعني يقرأ هذه اللفظة يعني استولى عبلا استوانية استولى شن كل ما هنالك غلنتشي معنى استوى استولى ان يتم تحريفها المعنوي <تصفيق> فلا امم حقا لك في تحريف لفظي بزياده حرف وكذلك كتحريف تحريفي استوى الى استول او تنبيه كلسرد من اجل نسخ لا يا. هنديك إشارة بما أكان تحريف لفظي وأنهنا يعني حطة كان حنطة حطة كان حنطة وهذا السكاني تفسيره وطبعا أصلا أمريكا بزمان عربينا بوتاعبوا الحطة كان حنطة معناه كذي أنت حنطة معني سكين أوان أمريكي خايف تعال تطبيق نكذوة، حين تدر شوى، أي شهر سليمني وسالمني، عموماً هر هر حرف يقلك لهر كلمه زيادة بكريت هر حرف يقلك لهر كلمه زيادة بكريت لللفظة، لللفظة أو كأي شيء تحريف لفظية بزيادة حرفين، أكيد بالنقصانش بيه، أكيد خجبيت بتشيش بالنقصان بيه. عموما تحريف تحريف بزيادة كلمة، وذلك كالزيادة كلمة أمر في قوله تعالى وجاء ربك، وجاء ربك أي جاء أمر ربك. شيئا في التقدير في التقدير كلمات زيادة، وكذا زيادة رح في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا. اي تنزل رحمه ربنا بوتي بوي صفي مجيء صفي مجيء نفي كانو اثباتي أو او كاتا تحريفك كابو امال تحريف لفظي اما بالشكل اما بالشكل اما بزياده حرف او بزياده كلمه وهلا غريزيا تريش بزياده جمله مثلا بزياده تقدير مثلا أما المهم التحريف المعنوي، التحريف المعنوي، وهو تغيير معنى الكلمة دون التعرض للشكل ولا لللفظ، التحريف المعنوي، وهو تغيير معنى الكلمة دون التعرض للشكل ولا لللفظ، يعني حقل باللفظ أو شكل نا حرف كلمة. لكن في المعنى، وذلك كقولهم في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي قدرته أو نعمته، وغير ذلك يعني أما نهت بون بون نقولين يداه تغيير شكل لفكان يعني لفظ لفكان يعني حرفيا بالكلمة بلام معناه هي جور هم تعريف بتحليل تحريفي معنوي بوسد استواء استولاريت بو يتمن استواء استولاء هل لتحريفي شئ معنوي قام التحريف تحريف يكون في الدليل يكون في الدليل اما التعطيل يكون في المدلول وك الشيخ ابن عثيمين لفرق بيني تعطيل وتحريف اهنات التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول بوي فرق كلا نيوان تحريف وتعطيل بزانين ضرورة تعطيل ايش تعريفي بزانين تعطيل هو الترك والتخلية الترك والتخلية لا الصلاحي شا بريتيلة شا هو نفي المعنى هو نفي المعنى الحق الوارد في الكتاب والسن شلي ده بس نفي معناه نفي معناه تعطيلي معناها من غير تحريف ببعدة سكاري كالذيني شي شكل يعني لفط بزيادة, بزيادة حرف أو بزيادة كلمة لكن شيء النفي المعنى الحق الوارد في الكتاب والسنة أنجا تعطيلي كذلك دوبشة تعطيل كلي وتعطيل جزئي وهي نفسي وهو نوعان تعطيل دوبشة الكل ما هو ما عليه نفات الأسماء والصفات من الجهمية والفلاسفه والقرامطة وغيرهم أوانيك دين يعني نفيهم اسماء وصفات اكن واثباته فيش للصفات وإشلاء أسماء أو تعطيلي في كلية أكن. أما أوانيك هندق للصفات إثبات أكن يهندج لأسماء إثبات أكن ناكن أو تعطيل التعطيل الجزئي وهو ما تعلق بنوع جزء او ما تعلق بنوع أما كل ما تعلق بجنس يعني هذك نفى كل كل الأسماء الصفات ومعطلة تعطيلك كل كده أما ما تعلق بالنوع كل معترز له الصفات دون الأسماء مثلا نفي صفاتك دون الأسماء والأشاعرة والكلابية والمترددة النافين لبعض الصفات دون بعض أما التعطيل شيء أكر التعطيل جزء أكر استئما تحريف منزلني لقال شيء شه لقال تعطيله لا شرح كيخو معنى له الراس وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطلي يعني ما قلتك لا عين طاء لا مرجلة من العطل الذي هو الخلو الفراغ والتر، ها؟ من العطلي، من العطلي، العطل, العطل. بسكون. <تصفيق> بلى. الذي هو الخلو والفراه والترك ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وبئر معطلة كان بئر معطلة بئرك أجر شلايك بيرك آرك أجد خلك كي خوانك كي إهمالا كتبوا ترشا كتبوا نأتوا السرياء ولذلك أنا أوجية أو بئرك معطلة أهملها أهلها وتركوا وردها يعني السردان أو لذلك والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. مبصّل تعطيلك يا عطل نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف. فالفرق بين التحريف والتعطيل. أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. يروه بزنا. تعطيل نفي. تعطيل نفي نفي شيء نفي معناه. نفي معناه مدلولة. كان معناه مدلول أو معناه مدلولة حقيقة دليل كتاب والسنة أي نقول أسماء الصفات. أما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليه عليها اما تحريف شيء تنفي اكي لا تعطينا نفيا من غير اثبات شيء ثانين اتش 14 بنمنا شيئا شيانكدو مفوضه هاتون ايوتين ام ازنين الرحمن على العرش استوى ايمانا بيج لكن لا نعلم معنى هذه الصفة لا نعلم معناها نفوضها إلى الله تفويض علم كل علم المعنى وعلم الكيفية اهل سنة شيئا علم كيفية تفويضه بس مفوضه علم معناه أذن معناه كشيء نازين أزين, أزين آيات يقولون الرحمن والعرش الساء ناجذن معناه شيء تفيظ شيء مطلق يعني كده. خوش عن والسلف حسابك. لهنديك معاصرونك كتاب كان يمحي النواصير ذيك. أو تفويضه بكارين. بوياد الكتاب كان وشي أنا سلفية صوفية. السلفية الصوفية. وعزا ناقة تفويض بكان هو أبيت السلفية الصوفية. سلفية كان تفويضك تعطيلك للتحريف شرط تعطيلك للتحريف شرط له. على المعنى عموما تعطيل نفية أما تحريف تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق بس نسبة ما بين معقولي المعنى ألا نسبة بين تحريف وتعطيل المطلق يعني عموم مطلق فإن التعطيل أعم مطلقاً من التحريف يعني تحريف أخص أما التعطيل أعم بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد تعطيل يعني كل تحريف تعطيل كل تحريف تعطيل شوف التحريف شوف ترى جد انه يعطله كلما وجد تحريف وجد تعطيل دون العكس وثمان عموم وخصوص مطلق أمية، إشي كان دائما من كل الوجوه جود تلبه. أما عموما وخصوصا من وجه أثمان أويا ك في بعض الوجوه عم وفي بعض الوجوه أخص، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك وبذلك وبذلك يوجدان معا عند جاب تحريف وتعطيل كوبنا. في من اثبت المعنى الباطل كسبون من اثبت المعنى الباطل الا ونفى المعنى الحق يعني اثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق عنه سبحانه وتعالى يعني حرف وعطله كسر اقل اثباتي معناه باطل بكت او تحريفي كذا ونفى المعنى الحق وتعطيل كده ويوجد التعطيل بدون التحريف تعطيل بدون تحريف كوبته. لكن في من نفس الصفات الواردة في الكتاب والسنة. والله منهج لما نثبتناه. وزعم أن ظاهرها غير مراد. كبر الرحمن على العرش السما مثلا ظاهر هذه الصفة ظاهر هذا القول ليس بمراد. قلت على أمي مبسني. الله أعلم مبزنيشيا. إمّا عازلين. وزعم أن ظاهرها غير مراد. ولكنه لم يعين لها يعني هذه الصفة معنى آخر يعني إثبات معنايك معطلين نكر تابعة التحريف بس ما في كل تواو وهو ما يسمونه بالتفوير أو كاتما معطلة إنها معطلة يعني لا كسيك أكلت تحريف وتعطيلكوا بتوا ولا كسيك شابشي أكلت تعطيل بتوا بويه تع تعطيل جولة لا تعطيل جولة لا شيء لا لا, لا تحريف ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف يعني التفويض، هلا يا أقربتي بالتفويض بالتفويض ضمن مذهب مذهبي, مذهبي سلفا شنكة التفويض مذهب سلف وتعطيل تفويض تفويض تعطيل أو تفيضي كأهل السنوب منهج سلفتها هي تفويض كيفية فقط أما تفيض المعنى ناكن معناك تفسيرك ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعر وغيرهم فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش الاستواء معلوم يعني معناه والكيف مجهول يعني عندنا والكيف مجهول لنا كما نسب ذلك إليهم الاشاعره ضرورة أشعر بزانين كين أشعر النسبة أبو أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وقد كان على هذا المذهب ثم عاد إلى مذب السلف وعلى ما كان عليه الإمام أحمد كما صرح بهذا في آخر حياته كما في كتابه الإبان فعلم بهذا أن انتساب هؤلاء إلى أبو الحسن صار انتسابا كذبا وزورا أبو الحسن علي كور إسماعيل يا كم جار السلمة أبوه فعشان شو تسر مذهبي عبد الله كوري سعيد ابن كلاب عبد الله كوري سعيد ابن كلاب عبد الله كوري سعيد ابن كلاب دجمع التعذيب برامجي تسر منهج أهل السنة جنبوا تسر منهج السلفي جنبوا يعني يرد على المعتزل بالعقل لكن مخالف المعتزل أبوه إمام أبو الحسن الأشعري هاتوا لقال أبو محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب ردي معتزلين ده ومعتزليش شناتها في قيامت هالوشان يعني أصولي معتزلين هالوشان دوا يعني هناك السبب لأنك بوض عاميخا أما أميك مذهبي هالوشان روي حقيقي أو حق النوريك لما نجي سلفه هاي. ولا أمي سلف بالتواريك للبيان إمام أبو الحسن الأشعري ما بس من علي بن إسماعيل الأشعري هاتوا لسر ابن مذهي بن كولاب بردي مع تزداده بعشر لسر ابن مذهي ابن كولاب إيش ابن كولاب إيش نماه هاتوا لسر من هذي سلف هاتوا لسر مذهي من محمد هو تكتب إبانين مساوا الإبان عن أصول الديناء آخر كتابيتي كتابيتك عنده علمات تشكيك كان عنده يعني باحثين تشكيل كانوا إبانه خوين لكن أو صحيح هاي خويدي الإبانة عن أصول ديانك ذي بخويدي ومعروف مشهور عموما استئم نازلين بقوا أشعيان لاستوب زنن إمام أبو الحسن أشعيه كي أشعيه بوه يا معتز لبوه يا كلابيو يا سلفي بوه لشوي لشوي أشعي أشعيه بوه ها أصلا أصلاً منهجني يا بنائي أشاعرة منهجني، أويك أبيه ودري أشاعرة كولابية، أويك أبيه ودري أشاعرة كولابية، بويا يعني النسبة بولاي نسبة بولاي أبو الحسن الشعري دواي دواي بون بس سلفي أو فيا وتجالي كثير انتسابي كشيء درويه وزور مهدانة. لاعتقاداتي ام فرقايا اشاعرا نفي الصفات يقال تعالى اكن حوت به نبي اشاراتي نسريه لكات الصفات اخوين اي خوني حوت صفات اثباتك وزور لكتابي جامعات ومعاهد و اوانا لسال اما اجل لسال حوت صفات نفي الصفات عدا سبعا منها أما يكلا عقيدة كنا القول بالقدر كما قالت الجهمية القول بالقدر كما قالت الجهمية القول بخلق القرآن وكذا قولهم في الإيمان كقول الجهمية يعني لا لا لا لا إيمان شاع شاعرة أعمال إيمان نازنة أعمال إيمان دانة بيا بس أمكيد لا شرحك يا أليت كما نسب ذلك إليهم والمتأخرون من الشعراء وغيرهم فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى تفيض لعلم معناه هيش تمانية يعني معقوله توش تكبرني ابن سيد ودراسة كي ولا النازم على شيء ولا كانوا يقرعون كلاما لا يفهمون معناه بل كانوا يفهمون معاني النصوص من ثابي والسنة ويثبتونها لله عز وجل ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات كنه يعني حقيقة وغاية كنه الصفات أي حقيقة الصفات وغاية يعني يا سلام ما قلت على جببينين لا تعالج على جببينين لبهاشتين لكن شاوي إما لبهاش تشاء حقيقتي الله زانت لا, لا تدركه الأبصار في الدنيا وفي القيامة لا تدركه الأب بمعنى لا لا تصل لا تصل إلى حقيقتها يعني لا تصل إلى حقيقته سبحانه وتعالى يعني إدراك شيء هو يعجزك الزاني توايش لك بزاني وهو يدرك الابصار بلام خيط على أبصار يما همي يأذن يعنا هم يأذن بو إدراك شتيكا كا رؤية شتى كا لقيامة خيط على بني بعروم الرؤية أما رؤية كشمن لقيامته شاء لقيامته شاء أجأت صد لصتي علمي زانيني خواهنا ادراكي خيط على ناء بو جمع لبيني لا تدرك الأفكار لقدر رؤية بوشي وآكري ليرش ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات يعني صفات أزاني سبوة ونمائما أزانين استوى بمعنى علا وارتفع يعني صدلصتي علوك إخوة تعالى شا زانين صدلصتي معنى علوك شا زانين معنا نكي يفير صدلصتي معنا كجنة أزانين لكن أزانين مطلق المعنى هو العلو الارتفاع اما الكيفيه كيفيه علوقي هجر نازل او عباره تنتين الدفع ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كل الصفات يعني الحقيقه وغايه الصفات نازل بمعنى اجبت او كيفياتها كيفياتها النازل كيفيات هر صفات هرنازل ولكن طبعاً ان يكون هناك يثبتون الصفات الله يوم يكون هناك يوم يكون معانيها إلى الله هناك يوم معطلاً هناك معطلاً ويثبتون الصفات يوم يكون هناك يوم يكون هناك يوم يكون هناك يوم الصفات هناك يوم يكون هناك يوم يكون هناك يوم يكون هناك يوم يكون ولكن المقليه لا نفهم ما المعنى لا ننسى لا نفهم المعان، تتعطيل بس تتعطيل لا تتعطيل تعطيله، تتعطيل لا تتعطيل لا تتعطيل لا تتعطيل لا تتعطيل لا تتعطيل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 وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات وعلم معانيها ويفوضون علم كيفيتها إلى الله تعالى بولمنا أقول كالكسي أنا أثبت الصفات أثبت الصفات وأفوض علمها إلى الله قلنا له ماذا تعني بعلمها ما بس شيء لا علمها؟ علم المعنى أم علم الكيفية اغر ساري لكن اگر ما بس سي علمي معناه علمي كيفيه بو أو معطله مبتدعه اما علمي كيفيه بو أو اهل سنه اذا علمي معناه بو مفوضه معطله كما قال مالك حين سئل عن كيفيه استوائه على العرش استواء الاستواء معلوم والكيف مجهول الاستواء معلوم يعني معناه معلوم معقول كشيء العلو والارتفاع والكيف كيفي كيفي استواء كيفي علومك ارتفاعك مجهول نكبتك والكيف غير موجود اغتنبيا يا وطوب بلا والكيف لا يمكن او لا يكون يا مالين بارون بكيفيتني تاكيف ناكن تاكيف ناكن تاكيف ناكن استيواءك خويل خودي خويلة كيفية هي نا نا ها اغتا لنبه كيفية هي نا طالب ميما مجهول لنا مجهول لنا ناك فعلك يخويل تعالى فعلك كيفية نيا هذا أصلا نا كيفية هات شونيك نا يزانين نا يزانين ولا كيفية مجمع تونك لصفات مخلوقين أما ثرى إمام مالك ذكره البيهقي في الأسماء والصفات عن الإمام مالك بإسناد صحيح, صحيح حول الإمام الالباني في مختصر العلو ولا غير إمام مالكي شوالة تنفسك ولا شيخي مالكي وضيعة الرأي هم رواية كده لسان بيهقي لأسماء الصفاتي هنا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 و وأما قوله السر اصلا هو هذا كامل ام سلمة ام سلمة مرفوعا قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل يعني إما اثبات الصفات أكين ببيئة أو التكييف وتمثيل بكين تكييف لا مصباح المنير هاتوا يعني كيفية الشيء حاله هو صفاتي سمى كيفية كتابة شونا أو هاي حاله أو كتابة صفاتي أو كتابة واعتقاده لا, لا لا وصلاحا هو اعتقاده أن صفات الخالق على كيفية كذا. أو يسأل عنها بكيف بدون أن يقيدها بمثل يعني أو أو كيفا بلا تعالى على لفلانس كسيج لفلانش تجد أما التمثيل أما كيفا اعتقاد أن الصفات الخالق على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف اذا كانت تكيفه تكيفه تكيفه تكيفه تكيفه تكيفه تكيفه تكيفه تكيفه تكيفه تكيفه تكيفه تكيفه في اتفاقه مباشر نما من بيبي نما من زنيبه نما من بيشته بيت او هشت التكييف كان او بيوت التكييف يانا ممنوع يانا ممنوع بس اج التكييفك باشي واز يكلك مخلوق او تمثيل يانا علي دور فرق لباين التكييف والتمثيل بزانه تمثيل او تمثيلك باش تك معلوم أما تكييف أو تكييفك بشتك صورتك كلاعيك لمخلوقين نجل وتراوى تمثيل المخلوق بالخالق يا تمثيل الخالقي بالمخلوق جا تمثيلي خالق ومخلوق كيد يا تمثيلي مخلوق وخالق كيد يا تمثيلي ويتعلمك بشتك كون فلا نرشد تمثيل الخالق كيف بشيك ممتنع هارنابه يعني ممتنعك كببيت يعني تمثيل الخالق كيف بشيك معدومه بس لوانيه لا عيداربه هارنا بويا ام محققه هاتوا تمثيلك شوار بشوا تمثيل المخلوق بالخالق وتمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل الخالق بالممتنعات هر اويك هناك اللي ببي عشانك فكل بون ان الله لا موجود ولا معدوم فهمت يعني عندي ولا, بي. ولا تمثيل فالفرق بينهما أن التكيف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا كسي بيد بريك كيفية خالد على أها كيفية دروسكال زهني خويا ينأها بيلقى أو يسأل عنها بكيف أو يسأل عنها يعني يسأل عنها يعني يعتقد أن يسأل أو كاتش يسأل عنها بكيف يعني هناك شيء يجب ان يكون شيء اعتقاد البيت يكون شيء يجب كيف يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون شيء يجب ان يكون شيء يجب ان يكون على شيء ما يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه كيفية ذات الله سبحانه وتعالى نازلت وكيفيه الصفات نازلت الا هو تعالى هوين كابو است نسبه بين تمثيل تكيف التمثيل والتكيف عموما وخصوصا مطلق عموما وخصوصا مطلقا لان كل ممثل مكيف هل تمثيل التمثيل بكان تكيفك يا يانا تكيفي كذا بس اركز التكيفي كين على كيفيه ما تمثيلك لو تمثيلنا كدوه وليس كل مكيف ممثلا بو لان التكيف اوثمان ذكر كيفيه غير مقرونه بمماثل بونمون مثل مثلو تقول لي قلم كيفيته كذا وكذا علي قلم هي شوال أو او او يع. ما كيف بشيء بشي من الأشياء أو بمثال من الامثله أو بمثل من المثل شتيك علي قلم يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون صار تمثيلاً أو كاتبت شيء؟ تمثيل بون علي تقول هذا القلم مثل هذا القلم هذا القلم مثل هذا القلم أو شيء أو تمثيلاً؟ ليس أن أمفع ابن عثيمين إليه رحمة خالد خير باشا؟ موفق بارك الله ومشاء الله على الحمد